كنت ليلا مع أمير المؤمنين عمر الفاروق ذي القدر المكين صاحب الدره ثاني الراشدين من به الله اعز المسلمين فقووا حتى أذل المشركين وإذا نار أضاءت سحرا قال يا اسلم قم ماذا ارى علهم ركب يريدون القراء فخرجنا وهو كالسهم برى ودنونا من خباء المصطلين فاذا بامراه قد نصبت قدرها بين عيال اعولت ثم حيينا فردت واستوت قال هل أدنوا فقالت إن أردت فبخير أو القلب الحزين قال ما بال العيال تصرخوا قالت الجوع وإني انفخ أوهموا الصبية أني اطبخ علهم من بعد ذا ان يفرخوا ويناموا حول قدري جائعين يا لنار أضرمت في الأضلعين أحرقت قلبي وأجرت مدمعي بيننا الله وبين الأصلعي ها أنا من فرط جوعي لأعي بين نوح وصياح وأنين قال يا أماه من أدرى عمر بك قالت ذاك أدهى وأمر من تولى أمرنا لا يستقر ينبري للناس في قدر وحر يسمع الشاك ويقوي البائسين وإلى عمري كيف يرعى وينام ليس هذا من قوانين الأنام من سهى عن نوقه جنح الظلام يتولى رعيها راع الحمام إنما هذا جزاء الغافلين وإلى عمري كيف يرعى وينام ليس هذا من قوانين الانام من سهى عن نوقه جنح الظلام يتولى رعيها راعي الحمام انما هذا جزاء الغافلين ولقد اصغى لها من غير ضيق وهو بالاصغاء للشكوى خليق فمضى بذلك الشيخ الشفيق يسرع الخطو الى دار الدقيق واتى منها بدهن وطحين ثم قال احمل علي قلت وي بل أنا أحمل قال احمل علي قلت عفوا قال هل منكم فتي يحمل الأوزار عني يا أخي يوم يؤتى بي لرب العالمين وسر الفارق خوف النقمتي في الدجا يحمل قوت الصبية وهو ممن بشروا بالجنة لا يرى في حمله من حطتي بل قياما بحقوق المسلمين فمضى بي مسرعا نحو الصغار فأتيناهم وهم في الانتظار ولفرط الجوع بين الجنب نار في استعار ما لهم منها قرار ورأونا فاشرأ قائمين قالت الأم اصبروا قد جاءنا ذلك الشيخ بما فيه المنا ولقد يسره الله لنا والأمير غافل عن حقنا في كتاب الله بالنصر المبين فدنا منها برفق وابتسام ودموع العين منها في انسجام قال قومي هيئي هذا الطعام معنا إن اليتامى لا تنام بالطواء والله خير الرازقين رحم الله أبا حفص عمر وسقى بقعته صوب المطر فلقد أبصرت اسلاك الشرر تلفح اللحية منه بالسحر وهو مهتم بإنضاج العجين قالت الأم وقد رمنا القيام وتركنا عندها فضل الطعام يا رعاك الله يا سار الظلام تحمل الأقوات للغرث الصيام انت اولى من امير المؤمنين قال ان يرحمك الله اعدلي واذكري خيرا ولا تستعجلي فاذا جئت الامير فادخلي تجديني قاعدا في المنزل وعلي الجد فيما تطلبي وتنحى عنهم مستترا رابطا نربض اساد الشرى وانا اطلب تعجيل السرى فاذا هو مقبل مستبشرا شاكرا لله رب العالمين قال يا اسلم قد اسهرهم قارس الجوع بل استعبرهم ولذا أحببت أن أبصرهم في سرور وكذا غادرهم فلقد أنعموا جميعا باسمين فلقد فَلَقَدْ نَامُوا جَميعا فَلَقَدْ ناموا فَلَقَدْ ناموا فَلَقَدْ ناموا فَلَقَدْ ناموا جميعا رحم الله رحم الله